لِيُغَشِيَكُمْ وَآتَاهَنَّ مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ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 الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العطاب ذلكم فذوقوه وأن الكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأجبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء برضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُذْهِبَ الْمِنَّةَ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَا آنَسْنَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ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 وعلموا أنما أبوالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إنهم صَدَّقَ اللَّهُ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانَهُ وَيُكَفِّر عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُوَفِّر لَّكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَإِذْ يَمْكُرُ مِنكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمقون وَيَمقُ اللههُ وَلههُ خَييرُ المكرِرين وَإذاَا تُتلَ لَهم آياتةُناَ قَاالوا قَد سَمِرنَّ لَ نَش أُلَقُ الناب لَ نَش أُلَ قَُّ بِه إهذا إلا تَق الأوَنين وَإِذْ قَالُوا لِلَّهِ مَا إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ إِتْنَابَ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد وَمَا وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاءه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 والذين كفروا الى جهنم ما يحشرون ليميز الله الخبيث من الطييب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيركمه جميعا فيجعله في جهنم اولئك هم الخاسرون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 واعلموا أنما ونمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنتم ذَلَّ عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِذًا تُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَرَتْبُهُ أَسْفَلُ منكم وَلَوْ تَرَى إِذْ كَانُوا يَخْتَلِفُونَ فِي الْمِيْعَادِ وَلَا كَانَ يَقْضِي اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنِنَا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَتِنَا وَيُحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيْنِنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ يُرِيكَ اللَّهُ فِي مَلَامِكَ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 يا طَضِيَ الله أَمرًا كانَ مَفول وَإِلَ اللهَّ تُرجعأُور يا يهَلَّ إ آممَنون إَا لَيتُم ف أَت فَبُتُ وَذكُر الللهه ككثيرِيَّ عَكُم تُفِحون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 إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون فِي في قلوبهم مرض ورهاء أولئك دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وزوكوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأ بآل فرعون والذين من فَإِنْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يُغَيِّرْ نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تتقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وَإِنْ مَا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَمِنْ بِلَيْهِمْ عَلَا سَوَا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبِقُوا إِنَّهُمْ لَا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 وما تنفقوا من شيء فِي سبيل اللَّهِ يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوك فَإِنَّ حِزْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا اسْتَطَعتَ بِأَن تَلِّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ ألف بينهم.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 إِ الله ييتَبَغَن مَسَّكُمْ فيمَا أَخَلْلتُم عَذاابُ النَّعْوم فَكُلوا مَِّا غلنتُم حَلَ لَ قَيبَ وَاتَّبُ الله إ اللهَّه غَفُور وَحيم يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسراء يعلم الله في فِي ان يعلم الله في قلوبكم خيرا ياتيكم خيرا مما اخذ منكم ويرفد وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأوالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ